أ و س م الله ا ل ش ي ط ا ن ا ل ر ج ي م بسم الله Valeu! É... ر و ن ا ب م ا I'm sorry.、Hey. o、mm、h -hmm.